عائشة رضي الله عنها موصولا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا الحديث كما تقدم هو أصل في رد البدع وإبطالها وهو ميزان للأعمال الظاهرة كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات نيزان للأعمال الباطنة فهذا الحديث به نزل الأعمال الظاهرة ونعرف صحيحها من فاسدها فنحكم على هذا العمل بالصحة بناء على هذا الحديث فمن عمل عملا عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول ومن عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد بد أن يكون هذا العمل موافقا لشريعة الله وجل فلا يكون العمل صالحا ولا يكون العمل مقبولا ولا تكون العبادة صحيحة إلا إذا كانت موافقة للشريعة في ستة أمور في ستة أمور الأمر الأول أن يكون عملك موافقا للشريعة في السبب وأن يكون موافقا لها في الجنس وهذا ثانيا وثالثا في القدر او في العدد والرابع في الهيئه او الكيفيه وفي الزمان وفي المكان فهذه سته امور ينبغي ويجب ان, تكون أن يكون عملك موافقا للشريعه فيها فنبدا بالسبب الاول او الامر الاول هو السبب فعملك لا يكون مقبولا إلا إذا كان موافقا لشريعة الله عز وجل في السبب فمثلا رجل صلى صلاة الظهر أربعا أربع ركعات بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها لكنه صلىها قبل الزوال، فصلاته هذه لا تصح ولا تبرأ بها الذمه لماذا لأنه خالف فيها الشريعة في السبب لأن الله تعالى جعل سبب وجوب صلاة الظهر زوال الشمس فإذا فعلت هذه الصلاة أو هذه العبادة مخالفا فيها السبب الشرعي السبب الذي جعله الشارع سببا في وجوب العبادة نقول بأن هذه الصلاة باطل كذلك من صلى صلاة المغرب ثلاثا بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها لكنه أداها قبل الوقت نقول إن فعله هذا خالف الشريعة في السبب كذلك من صام رمضان قبل دخول الشهر صامه في شعبان فنقول بأن عمله هذا مخالف للشريعة في السبب فهو باطل كذلك إذا خالف العمل الشريعة في الجنس فمن ضحى بفرصه أو ضحى ببقر وحشي فهل هذا يجزئه في الاضحيه نقول لا يجزئ لماذا لانه ليس من جنس ما أمر الله به في الاضاحي فالله عز وجل قال ولكل امه جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام وبهيمه الانعام هي الابل والبقر والغنم ثلاثة انواع ثلاثة أجناس فمن ضحى بغيرها فأضحيته لا تصح، بأنه خالف في أضحيته خالف الشريعة في في جنسها، لأن الشارع الله عز وجل جعل الأضحية أنواعا معينة لا تصح بغيرها. كذلك في العدد أو في القدر، فينبغي أن يكون عملك موافقا للشريعه في القدر. فمن صلى الظهر خمسا وصلاته لا تصح لماذا؟ لأنه خالف القدر أو العدد الذي قدره الشارع فالشارع قدر لنا في صلاة المغرب ثلاث ركعات فإذا زدت ركعة رابعة فقد خالفت العدد لو أنقصت ركعة وصليت المغرب ركعتين خالفت في عملك هذا الشريعة في العدد والقدر فحينئذ يكون العمل هذا مردودا وباطلا وهكذا في كل ما حدده الشارع بعدد معين كل شيء حدده الشارع بعدد وبقدر معين فلا يجوز أن تزيد ولا أن تنقص عن هذا القدر ولا يكون عملك صالحا ولا مقبولا إلا إذا وافق الشريعة في العدد أو القدر كذلك في الهيئة والكيفية فالعمل لا يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا إذا كان موافقا للشريعة في الهيئة فالله سبحانه وتعالى في الصلاة جعل لنا هيئه نركع نقرأ ثم نركع ثم نسجد سجدتين ثم نقول الركع الثانية فمن نكس أفعال الصلاة فبعد القراءة سجد ثم قام فركع ثم عاد فسجد فنقول صلاته لا تصح لماذا لأنه خالف الشريعة في الهيئة ومثل هذا أيضا الأذكار المشروعة إذا أتينا بها على هيئة تخالف الشريعة نقول هذه باطلة ومردودة ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل المسجد ووجد قوما يذكرون الله عز وجل وجدهم حلقا حلقا حلقة هنا وحلقة هناك وحلقة ثالثة ورجل بينهم يقول سبحوا الله مئة وبين أيديهم حصى فيسبحون الله وكلما سبحوا تسبيحا عد تلك التسبيحات بالحصى يعني بالحجر فهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل هل التسبيح منكر لا الله التسبيح مشروع كذلك التكرير، كذلك التهليل لكنه أنكر الهيئة وما أنكر عليهم التسبيح ما أنكر عليهم الذكر وإنما أنكر عليهم الهيئة لأنهم كانوا يذكرون الله عز وجل مجتمعين بصوت واحد فهنا هذا العمل هو الأصل فيه أنه مشروع الذكر مشروع لكن الكيفية والهيئة مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أنكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من كبار علماء الصحابة أنكر على هؤلاء القوم فلما راهم يفعلون ذلك ماذا قال دخل وقال عدوا سيئاتكم هم يسبحون يذكرون الله يتقربون إلى الله بهذا العمل يدخل عبد الله بن مسعود وهو من علماء الصحابة ليس من عامة الصحابة من علماء الصحابة فيقول عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لكم أن لا يضيع حسناتكم شيء ثم قال ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم فاعتبر رضي الله عنه اعتبر هذا الفعل هلاكا مع أنه في الظاهر أنه خير كما قال أبو موسى الأشعري لما جاء إليه وقال لقد رأيت شيئا آنفا في المسجد أنكرته وما رأيت إلا الخير الظاهر خير لكن ابن مسعود ماذا قال قال ما ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلاكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلغ وآليته لم تكثر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة اهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلاله أنتم على بين أمرين إما أنكم أهدى من أمة محمد وهذا المحال قطعا لأنهم جاءوا بشيء جديد في الدين وإما وهذه الثانية وهذه المقصودة أو مفتتحوا باب ضلاله فتحتم على الناس بابا من الضلال ثم قالوا الجماعة لما عرفوا أن الذي يخاطبه هو عبد الله بن سعود قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير ما أردنا إلا الخير هذا هو قصدنا هذه نيتنا نريد الخير فماذا قال قال وكم من مريد للخير لن يصلها هذا الخير كيف نعرفه الخير له الطريق ما هو طريقها هذه العبادة من الذي جاء بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء القران والسنه ليبين العباد فمعرفه الحسن والقبيح من العبادات انما يعرف بالشرع حتى نقول هذا العمل حسن لابد ان يشهد له الدين بانه حسن في العقول لا تستحسن الاهواء لا تستحسن الاذواق لا تستحسن هذه أمور ليست أمور دنيوية هذه أمور شرعية نتوقف فيها على تحصيل الشارع إذا قال الله عز وجل هذا الفعل حسن نقول هذا حسن إذا قال قبيح نقول قبيح في الدين لما أحل الله البيع وحرم الربا العرب قالوا إنما البيع مثل الربا ليس هناك فرق بين البيع والربا كلاهما معاملة وفيهما مخاطر. لكن الله تعالى استحسن البيع وفي المقابل استقبح الربا فنحن نقول بأن البيع لا, لا بعقولنا ولكن بالشرع البيع حلال مباح طيب أما الربا فخبيث وهكذا فلا بد أن تكون هذه الهيئة موافقة لما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام وأصحابه فلا نخالفهم في الهيئة ولا في كيفية أداء العبادة فهذه العبادة وإن كانت مشروعة في أصلها لكنها باطلة ومبتدعة في وصفها فصفتها هذه الصفة دخلت عليها هذه الصفة فأخرجتها عن المشروعية ولهذا الإمام مالك كما تعلمون الإمام مالك وكان من أشد الناس تمسكا بالسنة وأشد الناس تحذيرا من البدعة لأن الإمام مالك رحمه الله عاش في المدينة عاش في المدينة النبري وهذه المدينة تختلف عن المدن الأخرى تختلف عن مكة تختلف عن العراق عن... لماذا؟ المدينة كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كان فيها السلام الصحابة هي مركز الخلافه الخلفاء الراشدون كانوا في المدينة كبار العلماء علماء الصحابه كانوا في المدينة قل من الصحابة من خرج من المدينة قليل هم هؤلاء الصحابة الذين خرجوا من المدينة أكثر الصحابة كانوا في المدينة. كذلك التابعون كبار تابعين كانوا في المدينة لا يخرجون من المدينة والإمام مالك أخذ علمه وأخذ طريقتهم ولهذا كان أعلم الناس بالسنه وأشد الناس إنكارا على البدع الإمام مالك سئل عما يفعله أهل الأندلس في ذلك الوقت أهل مصر من الكراءة بالإدارة هذه القراءه بالإدارة معروفة من التدام ولا زالت يومنا هذا كانوا يعني يجلسون جماعة ويقرؤون القرآن بصوت واحد مرتفع سأل الإمام مالك عن هذا فماذا قال قال بدعه المكر الإمام مالك وإن كان بعض الشافعية كالإمام النووي يقول بأنها جائزة لكن الإمام مالك يحرم هذا يعني ذكر هذا جماعة من أبو بكر الترطوش المالكي نقل عنه عن الامام مالك تحريم هذا النوع من التراع. كذلك الامام الشاطبي في الاعتصام وكذلك الامام الشاطبي في الفتاوى كذلك الوانشاريسي في المعيار كلهم كلهم علماء المالكية نقلوا عن الامام مالك كذلك الامام العتبي نقل عن الامام مالك في المستخرجة أنه قال بأنها بدعم لماذا قل هل هو ينكر تلاوه القرآن لا هو يقول لك القرآن يجب أن تقرأ القرآن لكن الهيئة هو أنكر الهيئة كما أنكر ابن مسعود على هؤلاء القوم تلك الهيئة فقال كيف تجتمعون وتقرؤون القرآن تذكرون الله عز وجل بهذه الطريقة كذلك الإمام مالك أنكر الهيئة وأنكر الكيفية فهذا فيما يتعلق بالأمر الرابع الذي هو الهيئة الأمر الخامس الزمان فلابد أن يكون عملك موافقا للشريعه في الزمان فلو عملت عملا في غير الزمان الذي حدده الشارع أو الذي نهى عنه الشارع كان هذا العمل باطلا انسان ضحى قبل صلاة العيد ضحى يوم العيد يوم الأضحى ضحى قبل الصلاة نقول أضحيته هذه لا تجزئه لا تجزئ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تذبح الأضاحي بعد صلاة العيد وبعد أن يذبح الإمام فمن ضحى قبل صلاة العيد فأضحيته لا تفسيره كذلك من صلى النافلة في أوقات النهي في هذا الزمان هنا نقول بأن هذه الصلاة النافلة باطلة من صام الأيام المنهي عنها من صام يوم العيد وصام أيام التشريق فصيامه باطل لماذا؟ لأنه خالف الشريعة في الزمن كذلك تخصيص بعض, بعض الأزمنة يظن أن فيها فضلا فيخصها بصيام أو بقيام أو بصدقة مشابه ذلك فهذا أيضا لا يقبل منه لأن هذا التخصيص لا ينبغي أن نخصص يوما معينا أو ليلة معينه إلا إذا دل الدليل على أن فيها فضلا سان يخص يوم النصف من شعبان بالصوم وليلته بالقيام نقول هذا العمل باطل وهو بدعة لماذا؟ لأن تخصيص هذا اليوم بالصوم ليس عليه دليل والعلماء كلهم كل العلماء أنكروا على تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام ولا ليلته بالقيام كل العلماء أنكروا هذا وقالوا هذا من البدع. لماذا مع أن الصيام عبادة مع أن القيام عبادة لكن تخصيصها بهذا الوقت المعين دون غيره من الأيام هذا يحتاج إلى دليل نحن لماذا نخص رمضان بالصوم ولا يليه بالقيام لأنه ورد فيه الدليل جاء الدليل على النبي عليه الصلاه والسلام يحثنا على قيام رمضان في صلاة التراويح جماعه جاء الدليل الذي يحثنا على ذلك فاستنادا إلى هذا الدليل نقوم بهذا العمل أما أن نخص يوما بعينه بغير بعين دليل نكون حينئذ قد خالفنا الشريعة في الزمان كذلك المكان المكان مثلا من اعتكف في بيته العشر الاواخر اعتكفها في بيته الله عز وجل يقول انتم عاكفون في المساجد الاعتكاف إنما يكون في المسجد ولا يجوز في غير المسجد فمن اعتكف في بيته فقد خالف في عبادته التي هي الاعتكاف خالف فيها الشريعة في المكان خالف في المكان ولهذا لا يكون هذا العمل مقبولا كذلك من أحرم قبل الميقات مواقيت الحج والعمرة مواقيت محددة إنسان يحرم قبل الميقات هذا عمله مخالف للشريعة في المكان ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك وقال إني أريد أن أحرم من المسجد المسجد النبوي ما من الميقات يعني قبل الميقات فقال له الإمام مالك أكره ذلك يعني لا تحرم إلا من الميقات فقال وأي شيء في ذلك أحرم من المسجد فقال له الإمام مالك أخشى عليك الفتنة فقال وأي فتنة هذا إنما هي خطوات أزيدها في الخير بدل من أن أحرم من هذا المكان أنا أرجع قليلا إلى الخلف وأحرم من المسجد النبوي وأنا يعني خطوات في الأجر والفضل فقال له الإمام مالك رحمه الله وأي فتنة أعظم من أن ترى نفسك قد سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم أي فتنة أعظم من هذا أن ترى بأنك أنت أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام هو احرم من الميقات وأنت تحرم قبله معنى هذا أنك تدعي بأنك أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام وسبقت إلى خير هو ما فعله لو كان خيرا لسبقك اليه اليه النبي عليه الصلاه والسلام لسبقك اليه الصحابه فلما تركوه دل ذلك على انه لا خير فيه فهذه يعني الأمور سته لا يكون العمل مقبولا إلا إذا كان موافقا للشريعه في هذه الأمور السته ثم إن العلماء نرجع إلى مسألة البدعه العلماء جعلوا يعني تقدمت معنا تعريف البدعه تعريف البدعه من يذكرنا به نعم هو عباره, عبارة عن طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله تعالى قال هي عبارة عن طريقة وتقدم عنها هذا قيد مهم هي طريقة أي ملتزم بها فالذي لا يلتزم بدعة يلتزم بها هذا لا نقول إنه مبتدع لا المبتدع هو الذي يلتزم بهذه البدعة فالبدعة القيد الأول أنه ملتزم بها هي طريقة في الدين يعني ليست في الدنيا امور دنيويه لا دخل لها هنا مخترعة أي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تضاهي الطريقة الشرعية يعني تضاهي الطريقة الشرعية في وصفها وفي أثرها الوصف يكون في الكيفية والعدد والزمان والمكان والأثر هذا هو رجاء الثواب والأجر من الله عز وجل هذه البدعة باختصار البدعة أو عموما نقول البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة دنيوية وهذه لا صلة لها بهذه الحسنة البدعة لا نسميها أخلاً لا نسميها لأن تعريف البدعة حولنا هي طريقة في الدين مدام هي في الدنيا فليست ببدعة هذا السيارة والطالرة والمكبر الصوت والمسجن و... هذه كلها أمور دنيوية وسائل دنيوية مباحة حلال أنواع الألبسة أنواع الأطعمة المركوبات هذه كلها مباحة لأنها ليست لا علاقة لها بالدين إنما البدعة الشرعية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة هذه البدعة هي البدعة الشرعية التي لها علاقة بالدين يعني ترجع إلى الدين هذه هي التي أنكرها النبي عليه الصلاة والسلام هذه هي التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم وذم أهلها وليست البدعة الدنياية هذه البدعة الشرعية هي التي جاءت النصوص بتحريمها والتحذير منها والتنفير من أهلها لماذا؟ لأن هذه البدعة فيها مفاسد فيها مفاسد عظيمة من مفاسد البدعة أنها ضلاله يكفي أنها ضلالة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وكل بدعة ضلالة لا يستثنى من ذلك شيئا هذا عموم هذا لفظ عام لا يستثنى منه شيئا وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر لا يمكن لأحد أن يقول ليس كل مسكر خمر يجي إنسان يقول لك لا بعض المسكرات ليست خمرا هذا رد هذا مشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا جاء رجل وقال لا بعض البدع ليست ضلالة نقول هذه فيها مشاقة للنبي عليه الصلاة هو قال كل بدعه ضلالة كان يقول هذا في كل خطبة من خطبه كان إذا قام إلى خطبة يفتتح هذه الخطبة بخطبة الحاجة التي فيها وكل بدعه ضلالة فهذا البدع نص النبي عليه الصلاة والسلام على أنها ضلاله كذلك جاء في القرآن الإشارة إلى أنها ضلاله لأننا نعلم جميعا بأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق هو الحق وما عداه ما يضاده فهو باطل. الله عز وجل ماذا قال في القرآن فماذا بعد الحق إلا الضلال إذا لم تتبع السنة وابتدعت في الدين فهذه ضلالة ولهذا قال عبد الله بن سعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة قال اتبعوا يعني اتبع السنة ولا تبتدعوا فقد كفيتم يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قد كفاكم ولهذا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به فكل شيء يقربنا الى الله امرنا به النبي عليه الصلاه والسلام فاذا جاءك رجل وقال هذه أنا جئتك بهذا العمل الصالح بهذه العباده وهي تقربك الى الله وهذه العباده لم يامر بها النبي عليه الصلاه والسلام ماذا نقول له نقول له ان النبي عليه الصلاه والسلام ما ترك شيئا يقربنا الى الله الا وأمرنا به ولم يامرنا بهذه البدعه اذن فهذه البدعه لا تقرب إلا. لا تقل وإنما تبعدك عن الله فهذه البدعه من مفاسدها أنها ضلالة من مفاسدها أيضا أنها استدراك على الشرع فكأن هذا المبتدع الذي يبتدع البدعة كأنه يقول إن الشريعة وإن الإسلام لم يتم لم يكتمل لأنه لو كان يعتقد كمال الشريعة واكتمامها من كل وجه لم يبتدع فاعتقاده لنقصان هذه الشريعة هو الذي دفعه إلى أن يأتي بهذه البدعة لأن الله تعالى قال في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وهذه آية عظيمة في رد البدعة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولهذا قال الإمام مالك دائما نرجع الإمام مالك في بيان مسائل البدعة يعني لانه كان خبيرا بهذا الباب وكل من صنفوا في علم البدع وهم اكثرهم من علماء المالكي يقول الامام مالك من ابتدع بدعه يزعم انها حسنه فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خال الرساله اللي يبتدع الولد بدعه حسنه بدعه جميله تقرب الله. قال هذا يزعم أن محمد عليه الصلاة والسلام لم يؤدي الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم من دينا. ثم قال فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون يوم دين الدين العبادة التي لم يتعبدها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه نحن لا نتعبدها هو الذي يحى هو الذي جاء بالشريعة هو الذي جاء بالدين فإذا لم يعمل هذا العمل فلا يجوز لنا نحن أن نعمله لأنه ليس من الدين لو كان من الدين لعمله النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يعني يدل على أن البدعة فيها استدراك على الشرع وعلى من مفاسدها كذلك من مفاسد البدعة أن فيها طعلا في النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي جاء ببدعه جاء بشيء مبتدع قال للناس اعملوا هذا العمل فإنه يقربكم إلى الله نقول هذا العمل هذا هل علمه النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يعلمه إن قال لم يعلم بهذه البدعه التي يراها هو حسن وعباده إذا قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمها فهذا طعن في النبي عليه الصلاة والسلام لأنه جاهل بالدين إذا قال يعلمها نعم يعلم هذه ودعاrica نسأله هل دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه سيقول لم يدعو لأنه لو دعا إليها لصارت سنه لم يدعو إليها النبي عليه الصلاة والسلام هذا معناه هذا أيضا طعن معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كاتم بعض الرسالة كاتم بعض الوحي لم يبلغ هذا طعن في النبي عليه الصلاة والسلام ثم لو ي يعني تنازلنا معه لم يبلل فلماذا تدعو إلى شيء لم يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام لماذا تدعو إلى شيء لم يدعو إليه الصحانة ليسعكا موسعه يعني هذا يعني كل يعني من جاء ببدعه فإنما في الواقع يطعم في النبي عليه الصلاة والسلام من مفاسدها أيضا أنها سبب في تفرق المسلمين واختلافهم متى تفرق المسلمون منذ أن ظهرت البدع ظهرت بدعة الخوارج وبدعة التشيع وبدعة القدر قدرية وبدعة المرجئة هذه البدع الأربع الأولى التي ظهرت في الإسلام ظهرت متتابعة منذ أن ظهرت هذه البدع تفرق الناس الخوارج عندهم أفكار واراء تبعهم جماعه الشيعة أيضا تفرقوا وأخذوا جانبا من البلاد وجمعوا حولهم من يوافقهم في الهوى كذلك القدرية كذلك المرجئة وكل من لم يدخل معهم فهو عدو لهم من هنا يحصل للفرقة الإنسان يأتي يبتدع يرى بأن الناس لم يتبعوها فيبتدع لهم بدعه طبعا بالعوام كثير من الناس جهال تجدونهم يعني ينساقون لكل, لكل ناعم صومت الآن بعض الناس ربما يأتي بقول بكلام لو ذكر لأحدنا لضحك منه تجد عنده أتباع عنده أتباع وكما قال القائل إنعق بما شئت تجد أنصارا وزم أسفارا تجد حمارا أنا ما تكسر شخص يعني إنعق بلا شيء ستجد من ينصره صور الآن في بعض البلاد بلاد الهند مثلا، تجد إنسان كبير عندهم هو شيخهم وعنده جماعة من المريدين والطلاب ما ماذا يفعلون يسجدون ويعبدون الفئران أقنعهم بهذه الفكرة أقنعهم بأن الفأر هو الخالق المالك المدبر ولو الناس تبدعوها عنده جماعات تبدعوا يستجدون الفئران وكيف صاروا يعبدون البقر أيضا لأنهم يعني في الغالب جهل أغبياء حمطة تجد إنسان إذا ابتدع لهم بدعة يجد من ينصره في هذه البدعة فهذا هو الإشكال أنه ظهرت هذه البدعة بعض الناس دخلوا في هذه البدعة بجهل ومنهم من دخل من أجل مصلحة دنيوية كما فعل الخوارج دخلوا من أجل مصالح دنيوية لأن عثمان رضي الله عنه ما أعطاهم بعض المناصب واستغلوا هذا الجانب الديني ألبسوا هذا المسألة لباسا دينيا من أجل الخروج كذلك الشيعة الشيعة كانوا فرس كانوا مجوس ودخلوا في الإسلام أغلبهم دخل في الإسلام رهبة وبقيت أصول عقيدتهم في قلوبهم فحاولوا أن ينتقموا من عمر رضي الله عنه، فانتقموا منه وصاروا يعظمون أبو لؤلؤة المجوسف لماذا يعظمونه؟ هو مجوسف هو الذي قتل عمر رضي الله عنه يعظمونه ويندحونه وبنوا له في بلادهم قبرا يعني مكللا بالزهور تعرفون هذا الآن قبر أبو نؤل المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب لهذا القبر له يزار في إيران يزار يزورونه ويقدمون له الهدايا مع انهم يعلمون بأنه مجوسي عبد النار لكنه لما قتل عمر رضي الله عنه يعني أشفى غليلهم لماذا؟ لأن عمر هو الذي هدم المملكة الفارسية أمبراطورية الفارسية من الذي هدمها وقيض اركانها عمر فهم يريدون ان يستعيدوا مجدهم القديم وطبعا بعض المسلمين جهله اغبياء ظنوا بان هذه العقيده باب حب ال البيت وكذا دخلوا في هذه العقيده وهذا كلهم باب الجهل والا فلو كان هذا الشيء يعني العم لو كان يعقل ونظر في كلام ائمتهم وفي كلام اهل السنه لا شك انه سيرجع سيرجع إلى الحق وإلى هذا فهذا أيضا يعني من مفاسد البدعة هو أن الأمة تتفرق بسبب ظهور وانتشار البدعة كذلك هذه البدعة من مفاسدها أنها سبب في ارتفاع السنن وقد قال بعض السلف ما ابتدع قوم بدعة إلا اضاعوا من السنة مثلها كل أمة المجتمع يبتدعون بدعه فاعلم بأنهم سيضيعون مثلها أو أكثر من هذه البدعة من السنه بدعه واحدة تقضي على عشرات الصنة وهذا ملاحظ تجد بعض المبتدعه ينشط لإحياء البدعه ينشط لإحياء البدعة لكنه السنه تجده يعني يتثاقل عليها ولا يدعو إليها ولا ينصرها أما البدعه قد يموت من أجلها دفاعا عنها، قد يموت دفاعا عن بدعته، وهذا وقع وقع في قرون مضت وقع قتال من أجل هذه البدعة، تقاتل الناس فيما بينهم نصرة للبدعة، الأسف، وهذا موجود حتى عند بعض المبتدعه الآن، يعني لو أنكرت عليه شيئا من بدعته سيقوم عليك. ربما قد, قد لا تنجو بحياتك هذا يعني يحدثنا به علماءنا الشيخ الحميد بن الباديس وبشير إبراهيمي وقعت لهم هذه الوقائع كانوا يدعون الناس إلى التوحيد ويحاربون البدعة وينصرون إذا فعودون إلى السنة فوجدوا من يقابلهم وأن يواجههم ومن يحاول الاعتداء عليهم لأنهم انكروا تلك البدعة فهذه بعض مفاسد البدعة وإن كانت مفاسدها لا تكاد تحصل هذه بعض المفاسد وهي كافية في التحذير والتنفير منها هذه البدعة يقسمها العلماء إلى قسمين يقولون البدعة إما بدعة حقيقية وإما بدعة إضافية وهذا تقسيم للإمام الشاطبي وكتابه يعني أفضل كتاب في هذا العلم أفضل كتاب في بيان السنن والبدع هو كتاب الاعتصام للإمام الشاطلي وكل من ألف بعد الإمام الشاطبي فهو عالة عليه كل من جاء بعد الإمام الشاطبي فهو عالة عليه في هذا العلم الإمام الشاطبي قسم البدع إلى قسمين قال بدعة حقيقية وهذه البدعه الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل من الشرع لا من القرآن ولا من السنة ولا من الاجماع هذه بدعه ضحضة ليس عليها أي دليل منها مثلا من أمثلتها تعذيب النفس كما يفعله الشيعة في يوم عاشوراء يعذبون أنفسهم هذه بدعه ضلاله لم يقم عليها دليل هل جاء في القرآن ولا في السنة الأمر بتعذيب النفس حسنا على الحسين ولا؟ إذن هذه بدعه محضة ليس عليها دليل لا من القرآن لا من السنة لا من الاجماع كذلك مثلا اعتقاد القول بإمام المعصوم في الشيعة مثلا عندهم يقول الامام معصوم من الخطأ لا يخطئ إذا قال كلمة فقوله معصوم كالقرآن لو خالف القرآن السنه فقوله مقدم أقول هذا الإمام مقدم الشيخ هذا إذا قال هذا الشيء حرام نقول كلنا حرام حتى لو كان في القرآن إنه حلال لماذا؟ لأنه المعصوم لا يخطئ أبداً حتى لو كان يشرب الخمر لا هو لا يشرب الخمر أو يشرب مشروب فواكه ما شيء يعني هكذا يعتقد وانتقل مع الأسف هذه الفكرة هذا القول بالعصمة انتقلت من الشيعة إلى الصوفية انتقلت من الشيعة إلى الصوفية. فصار أن الجماعة الصوفية يرون بأن الشيخ معصوم وأن أفعال الشيخ كلها تحمل على أنها موافقة للشريعه وإنما نحن فقط نرى مخالفتها وذلك على سبيل الابتلاء الشيخ يبتلي تلاميذه فيتظاهر أمامهم أنه لا يصلي وأنه يشرب الخمر ويأكل رمضان لكن الواقع أنه يفعل ذلك وهم يقولون بأن طبعا لا أقصد كل الصوفية لا أقصد غلاة الصوفية الذين يعرفون بفلاسفة الصوفية هؤلاء يعني جمعوا بين الفلسفة فلسفة فلسفة حديثة والفلسفة المصرية معروفة وبين حاولوا أن يجمعوا بينها وبين الشريعة فوقعوا فيما وقعوا فيه من الضلال ومن البدع فاحدثوا في دين الله من البدع والضلالات ما لا يأتي عليه الحصر فهذه يعني القول بالمعصوم كذلك الطواف بالأضرحة لغير الكعبة لأن هذا الطواف عبادة وهذه العبادة تكون في مكان واحد فإذا كانت في غير هذا المكان فهي باطلة وهي بدعة هل عندهم دليل على أن الطواف بالقبور مشروع هل هناك آية ولا حديث أو فعل عليه الصلاة والسلام يدل على مشروعية الطواف بالقبور لا كل ما جاء في الشريعة إنما هو بنقيض هذا يدل على أن هذا وسيلة من وسائل الشرك أو هو قد يكون شركا في نفسه فهذه البدعة تسمى بدعة حقيقيه القسم الثاني هو البدعة الإضافية وهذه هي التي تخفى على بعض الناس هذه هي التي تخفى على بعض الناس وهي التي اعتنى العلماء ببيانها ووضع لها القواعد البدعة الإضافية هذه لها أشاكلتان إحداهما لها من الأدلة متعلق والثانية ليس لها من الأدلة متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية فهذه البدعة الإضافية عندها دليل من القرآن أو من السنة في الأصل لكن في الوصف ليس لها دليل وهي الأمثلة التي تقدمت مثلاً الذكر جماعة بصوت مرتفع جماعة يجلسون ويذكرون ويسبحون بصوت مرتفع هذا الآن هل الذكر مشروع؟ نقول نعم هو من جانب مشروع أمر الله عز وجل بالذكر لكن اذا نظرنا الى جانب اخر نجد بان الذكر بهذه الهيئه وهذه الطريقه غير مشروع لانه لم يفعله النبي عليه الصلاه والسلام ولا احد من الصحابه ولو كان خيرا نفعله لانه عباده فهذه بدعه اضافيه فهي بدعه من جانب لانه ليس لها اصل يعني ما عندهاش دليل في الكيفيه ومن جانب اخر عندها دليل هي سنة فهذه تسمى بدعه اضافيه مثلا له امثله مثل الاذان مثلا لصلاه العيدين الاذان عباده اذان من اجل العبادات والمؤذن عندما يؤذن انما يتقرب الى الله عز وجل بهذا الاذان فهو قربة عباده والله عز وجل امرنا بالاذان في اوقات الصلوات لكن هذا الاذان اذا اذنت لصلاه العيد هذه فيه مصلحه إذا أذنت يعرف الناس بأنه صلاة العيد ستقام هو يحقق مصلحه لكن هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يفعله كان يؤذن للصلوات يؤذن يوم الجمعة لكن لصلاه العيدين ما كان يؤذن عليه الصلاة والسلام فإذا جاء رجل وقال أنا أحقق المصلحة وأؤذن لصلاه العيدين أقول هذه بدعة هل الاذان بدعه لا الاذان ليس بدعه لكن الاذان لصلاه العيد بدعه الاذان سنه بل واجب فرض كفايه في الصلوات لكن في هذا الموضع بالذات نقول الاذان بدعه هذا الموضع حتى هذه البدعه الاضافيه حتى يحصل الفرق عندها الاصل فيها انها مشروعه لكن باعتبار وصفها باعتبار هيئتها باعتبار عددها هنا تكون وهذا يعني البدعه الإضافية هي التي يقع فيها الخلاف هي التي تخفى على كثير من الناس وتلتبس عليهم فإذا قلت له هذه بدعه يقولك لا قلت ما فعلت شيئا محرما أنا أذكر الله أنا أسبح أنا أقرأ القرآن مثلا في الجنازه كان في زمن من الأزمنة كان إذا يعني في وقت مضى كان بعض الناس يعني إذا توفي رجل كان يعني من أهل المسجد وكذا اذا اخرجوا به الى المقبره في الطريق وهم يحملون الميت الجماعه كلهم تسمع التكبير والتهليل وحتى يصلون الى المقبره رفع الصوت بالذكر والتسبيح هل هذا مشروع لماذا نرجع الى سيره النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يفعل هل كان يفعل هذا ما كان يفعل ما كان عليه الصلاة والسلام يسبح ولا أمر بذلك ولا حثنا على ذلك فدل ذلك على أن التسبيح والذكر عند الخروج بالجنازه هذا ليس من السنة بل هو من البدع التي حدثها الناس فمميز بين السنه والبذعة بأن نرجع دائما إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة كيف كان يفعل؟ كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحوادث كيف كان, كان عمله كذلك الصحابة رضي الله كيف كانوا يتعاملون مع هذه العبادات فإذا كان عملنا موافقا لعملهم فأرى أما إذا كان عملنا مخالفا لعملهم فحينئذ نقول بأن هذا العمل صار بدعه فلا يكون سنة إلا إذا كان موافقا لفعله عليه الصلاة والسلام فهذه البدعة الإضافية من أمثلتها أيضا يقول العلماء من أمثلتها التلحين والتغني بالأذان الاذان مشروع باعتباره أذانا مشروع وعباده لكن باعتبار الوصف الذي طرأ عليه الذي هو التغني به والمبالغة في تلحينه قالوا هذه الزياده هي البدعة وكذلك مثلا قبل صلاة الجمعة قبل صلاة الجمعة بعض الناس يجلس حتى إذا كاد الإمام أن يخرج صلاه الجمعة يقوم ويصلي ركعتين ويقول هذه الراتبه راتبة القبلية. نقول هذه بدعة لماذا؟ لأن الظهر هي التي لها راتبة قبلية أما الجمعة فليس لها راتبة قبلية وتنبه كثير من العلماء إلى هذه المسألة إلى مسألة الراتبة القبلية لصلاة الجمعة الجمعة ليس لها راتبة قبلية نعم إذا كانت صلاة ظهر لها راتبة قبلية ركعتين أو أربع ركعات. أن صلاة الجمعة فليس لها راتبة قبلية وإنما نصلي النافلة المطلقة صلي ما شئت من النوافل لكن ليس المقصود أنها راتبة لأن بعض الناس يدخل المسجد لا يصلي حتى إذا قارب وقت الخطبة يقوم ويصلي ركعتين إذا سألته يقول هذه راتبة الجمعة ليس لها راتبة هذا باتفاق الفقهاء أن الجمعة ليس لها راتبة قبلها ولذلك كان هذا من, من البدع أن تصلي ركعتين وتعتقد بأنهما راتبة لصلاة الجمعة فهذا ما يتعلق أيضاً من أمثلة البدع الإضافية من أمثلتها أيضاً التخصيص إذا جاء النص عاما في مسألة المعينة فلا يجوز تخصيص هذا النص العام الا بدليل حتى ياتي الدليل انسان ياتي الى نص عام هذا النص العام يدل على استحباب فعل شيء معين فياتي هو ويقول انا افعل هذا الشيء لكن في الوقت الفلاني فقط يعني حدد بوقت معين بزمن معين فحينئذ نقول هذا التحديد لماذا هذا التحديد يقول لأنه هذا الوقت فيه الأفضلية ما هو الدليل يزعمون إذا كان باب التقييد مثلا حتى يعني الإنسان يتقيد فقط بالوقت هذا مشروع مثلا الإنسان يتخذ بين صلاة المغرب والعشاء يقرأ فيها القرآن ولا يعتقد أفضلية قراءه القرآن بين المغرب والعشاء لا ويقول القرآن بين المغرب والعشاء أو بين العصر والمغرب أو ظهر نفس نفس الأجل لكن ليس عندي وقت إلا بين المغرب والعشاء هذا جالس من باب تحديد الوقت فقط وتنظيم الوقت لكن إذا كان يعتقد هو في نفسه بأن قراءة القرآن بين المغرب والعشاء أفضل من قراءة القرآن بين المغرب، والمغرب هنا نقول وقعت في البدع لأنك اعتقدت بأن هذا الوقت فيه أفضلية على الأوقات الأخرى. كذلك إنسان مثلا ينتقل يقول لكم اصلي في المسجد الفلاني، لماذا؟ لأنه يعتقد بأن الصلاة في ذلك المسجد خير من الصلاه في هذا المسجد. هذا نقول هذه بدع. إلا في المساجد الثلاث التي ورد فيها الفضل. لماذا قلنا المساجد الثلاث؟ لأنه جاء فيها الحديث. لولا الحديث لكامه المساجد الثلاثة كسائر المساجد. لكن جاء الحديث الذي يبين بأن الصلاة في مسجد المسجد الحرام مئة ألف صلاة، وفي المسجد النبوي بألف صلاة، وفي مسجد المسجد الأقصى أيضا فيه فضل فهذه الكل بأن الصلاة فيها أفضل من الصلوات في المساجد الأخرى لكن سائر المساجد الصلوات فيها متساوية المسجد الجديد ولا العتيق قريب أو البعيد نفس الشيء ليس هناك صلاة يعني في مسجد أفضل من صلاة في المسجد الآخر بعض الناس يعتقد يقول لك لا هذا المسجد متفون فيه فلان وفلان, وفلان وفلان وما من العلماء الصالحين الصلاه فيه أفضل من الصلاة تاكم في المسجد تاكم ما فيه حتى ولي. وكل هذا أيضا هذا من البدع أن تعتقد بأن الصلاة في هذا المسجد أفضل من صلاة في المسجد في الاخر لأن المساجد كلها متساوية والأجر فيها متساوي الا المساجد الثلاث فقط. الباقي كلها الأجر فيها متساوي. فهذا التمييز. واعتقاد الأفضلية في شيء دون شيء هذا يدخل في حيز البدع ومن هنا تجد بعض الناس يبتدع يتنقل من مكان إلى مكان من أجل ماذا من أجل تحصيل هذا الأجر الإضافي الذي هو يعتقد بأنه أجر إضافي تجده يتنقل من بلد إلى بلد أو من ولاية إلى ولاية يذهب إلى الجنوب مثلا لماذا ونقدروح أتبرك بالوأنا الأجر الثواب من في عفزا ويا فلانيا الضريح الفلاني وقدم له هدايا وأموال وكذا سبحان الله هل هذا عليه دليل من القرآن ولا من السنة ما قال لك بأفضلية هذا المكان هذه الأفضلية في الدين والقربة إنما نعرفها عن طريق القرآن والسنة هل ورد هذا في القرآن لا هل ورد في السنة لا من أين جاءت بهذا هذه خرافات بعض الناس يريد أن يروج لنفسه شيئا معينا وبعض المذاهب تريد أن تروج لنفسها فماذا تفعل؟ تطلق بعض الكلمات وبعض الـ الـ الادعاءات الكاذبة من أجل أن يقنع عامة الناس بأن هذا المكان أفضل من المكان الآخر حتى يجتمع الناس عندهم هذا كله أيضا يدخل في باب البداية فالبضعة إذن على قسمين: بضعة حقيقية وبضعة إضافية والبضعة الحقيقية أمرها ظاهر لا يخفى على العلماء ولا على طلبة العلم بل ولا على حتى على العام الذي يعني له عقل يدقق به هذا لا تخفى عليه البدعه الحقيقية المشكل في البدعه الإضافية هي التي يحصل فيها الالتباس يحصل فيها الانتباس ولذلك تحتاج إلى معرفة بعض الضوابط وهذه الضوابط مؤخرها إلى الحديث الثامن والعشرين لأنه سيأتي الكلام عن هذا الموضوع أيضا حديث العرباط المسارية الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام عليكم السنتين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين البعدي عدوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور وإياكم بمعذاتي الأضرف إن كل معذة بدعة سيأتي تفصيل يعني حتى لا تكون يعني المسائل هذه مجتمعة في مجلس واحد تكون إن شاء الله خلال هذه الحديثين تكون موزعة بعض الناس ربما يأتي ويقول هناك بدعة يعني ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا يعني مشكلة أو سؤال تقليدي. في كل مرة يعني الناس بعض الناس يعني يسألون هذا السؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على صلاه, صلاة تراويح جمعهم على ابي بن كعب رضي الله عنهم كان الناس في ذلك الوقت يصلون منهم من يصلي منفردا ومنهم من يصلي في جماعة يعني جماعة هنا وجماعة هناك ولهم امام كل جماعة عندها امام في المسجد ومنهم من يصلي منفردا صلاة التراويح فرأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد استشارة مع اصحابه ان يجمع الناس على امام واحد صلاة التراويح جمعهم على ابي بكر فخرج عمر بن الخطاب في ليلة فوجد الناس يصلون مجتمعين على امام واحد فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها افضل نعمه البدعه هذه بعض الناس جاء قال لك هذا الشيء الدليل على الادعاء يعني هذا الادعاء غير منكر مع أنهم يقرؤون يقراون قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلال قالوا امم الخطاب قال نعمه البدعه هذه الان لو رجعنا الى تعريف البدعه هل فعل امم الخطاب ينطبق عليه تعريف البدعه لا ينطبق لأن في تاريخ البدعه قلنا هي طريقة وفي الدين مخترعه هل عم ابن الخطاب اخترع هذه الطريقة الجواب لا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس إماما ثلاثة ليال خرج الليلة الأولى وصلى خلفه جماعة من الصحابة فلما كانت الليلة الثانية تشر الخبر فازداد عدد المصلين لما كان ليل ثالثة المسجد كان يمتلئ الليله الرابعة لم يخرج عليه الصلاه والسلام ثم لما أصبح الناس ماذا قال قال إنه لم يخفى علي مكانه أنا رأيتكم في هذا لكنني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا لأنه كان الوحي ينزل كان الوحي لا يزال ينزل الآن تصور لو أن صلاة التراويح فرضت على الناس لعجز عن أكثرهم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام التخفيف ترك صلاة القيام في جماعه صار لا يصلي لكنه مع ذلك هو الذي سنها الذي سنها ماش بدا ثانيا حثنا عليها بقوله حيث قال عليه الصلاة والسلام يعني كأنه يشير أن تفعل هذا في المستقبل ماذا قال؟ من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أيام ليلى كأنه يقول الصحابه افعلوا هذا بعد زوال العلة ما هي العلة حياته عليه الصلاة والسلام دام هو حي الوحي ينزل لكن انتظروا حتى إذا مات النبي عليه الصلاة والسلام هو زلت العلة التي كان يعني ترك قيام الليل في جماعة من اجلها خشية أن تفرض على الأمة هذه العلة فلما مات وانقطع الوحي هنا لا شك أنها لا تفرض على الأمم لأن صاحب الوحي الذي كان يتلقى الوحي مات عليه الصلاة والسلام فحينئذ بعد أن تركها عليه الصلاة والسلام بمدة توفي جاء أبو بكر جاء عمر مدة في خلافته ثم رأى أن يعيد إحياء هذه السنة ولذلك فعمر رضي الله عنه سن سنة حسنة حسن حسن أحيا سنة ولم يبتدع في الواقع هل ابتدع ما لا ابتدع لأنها سنة فعلية وسنة قولية قالها عليه الصلاة والسلام حث عليها بقوله وفعلها أيضا فهذه سنة فعلية وسنة قولية لكن عمر بن الخطاب لما قال نعمة البدعة أراد بنفض البدعه هنا المدلول اللغوي لأنه لم يسبقه أحد من الناس إلى إحياء هذه السنة ما سبقه اليه احد نظير هذا حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما قال من سن في الاسلام سنه حسنه حسن. سبب الحديث سبب ورود الحديث جاء جماعة من اعراب دخلوا الى المسجد ثيابهم ممزقه الفقر ظاهر عليهم لما راهم النبي عليه الصلاه والسلام وهو على المنبر تغير وجوهه تغير وجوهه يعني كيف هؤلاء المسلمين يعيشون في هذا الفقر فقال تصدق رجل من ديناره تصدق رجل من درعبه تصدق رجل من بصاع بره بصاع تمره يعني حثه على الصدقه بهذه الطريقة فقام رجل من الأنصار قام مسرعا بعد الصلاة ذهب إلى بيته وجاء أهل ووضعه أمام النبي عليه الصلاة والسلام صدقة. فتتابع الناس المقام الناس صاروا يتتابعون كل واحد يذهب إلى البيت واحد يأتي بالطعام واحد يأتي بالمال والآخر يأتي بالثياب حتى صار أمام الناس كومتين من الطعام والثياب فما عندئذ تهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من سن في الإسلام سنة حسنه يشير إلى هذا الصحابي الذي هو كان السبب في انتشار هذا الخير. قال من سنا في الإسلام سلّة الحسن. هل معنى ذلك أن هذه السنة التي هي الصدقة، هذا الصحابي هو أبو من سنها لا هي بس موجودة من قبل، موجوده في القرآن، موجودة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الصدقة مشروعة قبل أن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يهاجم كانت صدقة مشروعة. لكن هذا الرجل في تلك اللحظة احيا سنة. فيصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة كذلك إنسان ناس مثلا في حي قام رجل مع أهل الحي تكلم معهم وطلب منهم شجعهم على التصدق على الفقراء قولوا قوموا من كان جماعة في الحي فقراء من صدق لهم وأنا أول المتصدقين يأخذ مال وينضمن لهم من المال فيتتابع الناس ماذا نقول هنا في حق هذا الشخص نقول من سل في الاسلام سله حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه فهذا الانسان عنده اجر ينال هذا الاجر واجر من تبعه على تلك الصدقه كذلك في المشاريع الخيريه بناء المساجد مثلا انسان يحث اهل الحي على بناء المسجد وهم غفلوا عن هذا الامر غفلوا عن بناء المسجد فياتي الرجل ويشجعهم ويحرضهم فيتابع الناس يعني يتبعون هذا الرجل فيكون هذا الرجل قد سن لهم سنه حسنة هل معنى هذا انه هو اول من بنى المسجد لا قد سبقه الى ذلك أقوام لكن هو الذي احيا هذه السنه كذلك عمر رضي الله عنه هو اول من احيا هذه السنه سنه التراويح في جماعه اول من احياها هو عمر رضي الله عنه فمنذ أن تركها النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه ثلاثة ليالي ثم تركها منذ ذلك الحين لم يصلي المسلمون في جماعة إلا في عهد عمر ولهذا كان هو أول من سن لهم هذه السنة ولذلك فهذا ليس المقصود أن عمر بن الخطاب يعني ابتدع في الدين لأن تقدم معنا أن البدعة في النغة أوسع منها في الشراع البدعه في النغة تشمل أول يعني أي شيء كان من اختراعك وكنت أول من أتى به في الأمور الدينيه أو الدنيوية ممكن أن يسمى بدعه كما قال تعالى قل ما كنت بدعة من الرسل يعني لست أول رسول سبقني رسل من قبلي كذلك عندما في قوله تعالى بديع السماوات والأرض معنى بديع يعني هو أول من ابتدع هذا الخلق بهذه الكيف ليس هناك من سبقه إلى خلق السماوات والأرض أو خلق هذه البشرية فهو أول من فعل هذا فهكذا كل من أحدث شيئا جديدا فهذا يمكن في اللغة أن نقول بدعه لكن في الشرع إنما نقول هذه بدعه في الشرع إذا كانت مخالفة الكتاب والسنه ولهذا ابن تيميه رحمه الله جمع هذا الكلام وقواعد الاسلام كلها جمعها في كلمه واحده هي كلمه في غايه الدقه قال رحمه الله قال اصل الدين ان لا نعبد الا الله وحده ولا نعبده الا بنشره هذه الكلمة هذه الكلمة لو أردت شرح هذه الكلمة عشرات السنين ولا يمكن أن تفيها حقها لأن الدين كله جمعه الشيخ الإسلام في هذه الكلمتين لأنه أخذ هذه الكلمات أخذها من مجموع ما في القرآن والسنة الأصل هو أن لا نعبد إلا الله لا نعبد غير الله عز وجل. هذا هو الاصل أن لا نعبد إلا الله وحده. والثاني وأن نعبده بما شرع. أن نعبده بما شرع، لا نزيد ولا ننقص ولا نبتدع فهذا يعني الدين قائم على هذا الأصل فمن فهم هذا الأصل فقد فهم الدين الدين كله ولهذا عبارات الآيات والأحاديث وعبارات الصحابة وعبارات السلف في غاية الدقة ولهذا العلماء يقولون مثلا هذا الحديث نصف الدين تقول كيف نسخ الدين؟ الدين فيه مئات آلاف الاحاديث كيف يكون هذا الحديث نسخ الدين؟ فيه دقة عندما يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات يدخل في هذه الكلمة من المسائل ما لا يقصد عندما يقول من احتفى في أمرنا هذا ما ليس به فرد في فيه آلاف مؤلفة من المسائل تدخل تحت هذا الحديث فكلام النبي عليه الصلاة والسلام جوامع أوتي جوامع الكلم يقول الكلمة الواحدة هذا الكلمة الواحدة تكون جامعه مانعة لا يحتاج إلى التطويل و... وإنما الذين جاءوا بعد عصر الصحابة وبعد عصر التابعين وهكذا في كل العصر يحتاج الإنسان إلى أن يفصل في هذه الأمور وأن يوضحها لأن الكثير من الناس لقلة علمهم يقرأ الحديث ولا يفهم معناه لا يفهم معنى الحديث لكن إذا كان يتأمل الإمام الشافعي رحمه الله من حديث الواحد استخرج سبعين مسألة وهو يعني نائم في فراشه من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر وهو مستقيم في فراشه ويفكر في حديث واحد استخرج منه سبعين مسألة صور الآن يعني هذا يدل على أن هذه الأحاديث هي جوامع الكذب. ثم إن العلماء من بين هذه الأحاديث مئات آلاف أحاديث جمعوا الأربعين النومية ومن الأربعين النومية جمعوا أربعة أحاديث واللي تقدمت العانى إنما الأعمال بالنيات وحديث من أحدث في أمرنا والحديث الذي بعد هذا مباشرة الحلال بين والحرام بين يعني شوف هذه الأحاديث ثلاثة ثلاث حديث إذا رجعت إليها فهي تشمل الإسلام كله تشمل الدين كله وكذلك حديث جبريل المشهور حديث طويل تفضل متعلق بت النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح بالأنامل ويسأل هل هناك صفة تبين كيفية التسبيح بالأنامل؟ الكيفية. لم يرد في السنة بيان لكيفية التسبيح أو عقد التسبيح بالأنامل جاء نفر العقد. ومن هنا العلماء المعاصرون اختلفوا في الكيفية لكل واحد يعني رأى رأي لكن هذه المسائل هذه الراجح في هذه المساله وفي غيرها من المسائل عن ما جاء من العبادات في الشرع ما جاء مطلقا غير مقيد فهذا يبقى على الإطلاق يبقى على سبيل الاطلاق لا نقيده مدام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد هذه العبادة بصفة معينة وبهيئة معينة تبقى مطلقة لا نقيدها فبأي طريقة سبحت بالأنامل فالأمر واسع تبقى مطلقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقيدها لم يقيدها بالطريقه هكذا ولا بهذه الطريقة المعروفة يعني عند كثير من الناس لم يقيد لا بهذه ولا بهذه فتبقى على سبيل الإطلاق كلاهما جائز تسبح بالأنابل أو تسبح بهذه كل ذلك جائز لأنه ورد في الشرع مطلقا ولم يقيده عليه الصلاة والسلام بكيفية معينة فيبقى مطلقا وهكذا النصوص العامة تبقى عامة النصوص المطلقة تبقى مطلق ولا نقيدها إلا إذا جاء الشرع بتقييدها يعني هذه قاعدة مهمة في ما يتعلق بكيفية العبادات هل يجوز للمصلي التحلل من الصلاة لإسكاة ولده أو ابنه يسكتبنه حتى لا يؤذي المصلين نقول إذا كان يعني هذا الولد يعني يؤذي المصلين يعني لذاء كبيرا حينئذ يخرج من الصلاة وإلا إذا كان لمجرد بكاء فقط فهنا يكمل الصلاة يكمل الصلاة وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يصلي وكان المرأة يعني النساء كنا يأتين بأبنائهم الى المسجد وكان عليه الصلاة والسلام يصنع بكاء الابناء ولم يأمرهم بالخروج كذلك الرجل إذا وجد ولده يبكي في الصلاة يكمل الصلاة ولا يقطعها إلا إذا رأى بأن ذلك قد يعني يشوش كثيرا على المصلين إذا كان فيه تشويش كبير في مثل هذه الحالة له أن ينصرف الخطوط التي توضع في المساجد لتسوية الصفوف هذه يعني من المسائل الحديثة هذه خطوط هناك خطوط توضع يعني في المساجد في المساجد توضع خطوط من أجل تسوية الصف من العلماء من قال إنها ليست من البدع إنها تحقق المصلحة ومن العلماء معاصرين أيضا من قال إنها من البدع يعني هذه المسألة قلنا بأن البذعة إضافية هم كإشكامها انها تشكل من هذا الجانب وهذه لا شك أنها أقل ما يقال فيها إنها مخالفة للسنة لأن السنة في تسوية الصفوف هو الكعب للكعب الآن إذا درنا الخط، يقول ليش الكعب من الكعب؟ لأنه واحد رجله، واحد يلبس 36 واحد يلبس خمسة وأربعين، أنا أتوقع كعب، كلها أتوقع راح تعبوش. لا، هنا التسويه يكون في لأنه المنكب للمنكب والكعب للكعب، هنا التسويه الصف يكون بظاهرة تكون مستوية، لكن إذا تبعنا الأقدام. واحد قدم طويلة وتأز... يعني يوقع ما يكون الكتف للكتف أنا غير ممكن ولهذا تسمية الصف السنة في ذلك هو أنه تكون بالأكتاف وتكون بأقدام بالكعب لا بالأطراف الأصافر فلا شك أن هذا هو الأصف هذه السنة فمن خالفها فهو إما بين مخالف للسنة وإما واقع في البدع لا خطأ, خطأ لا بد لا أن يكون الكتف للكتف يعني الكتف يكون مع الكتف أما أنه يعني ربما يعني بين القدمين تفريج بين القدمين لدرجة ابتعاد الكتف عن الكتف هنا يعني هذه مخالفة السنة هذه لا بد أن نسق هذا يعني هذه أخطاء أخطاء يعني يقع فيها كثير المصلين قراءة سورة الكهف يوم الجمعة طبعا هذا من السنة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ما بين ليلة الجمعة يعني من غروب الشمس يوم الخميس إلى غروب الشمس يوم الجمعة هذا هو الوقت. يبدأ من غروب الشمس يوم الخميس إلى غروب الشمس من يوم الجو هذا كله وقت لقراءة صورة الكهف أما تضعيف الحديث نعم هناك حديث ضعيف في صورة الكهف لكن هناك أيضا أحاديث صحيحة هناك حديث صحيحة في قراءة صورة الكهف نعم ورد حديث ضعيف مثل من قرأ صورة الكهف يوم الجمعة صعد من نور إلى السماء هذا يعني حديث ضعيف لكن الأحاديث الأخرى التي تياحث على قراءة صورة الجمعة على قراءة صورة الكهف يوم الجمعة هذه أحاديث موجودة في كتب السنة وفي الصحاح احاديث صحيحه متفق على صحتها هذه صحيحة في فضل قراءة صورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها يعني حتى يعني إنت أحيانا تجد بعض الأحاديث ضعيفة في بيان فضل شيء معين في أحاديث ضعيفة لكن هذا لا يعني أنه هذا العمل غير مشروع لا هو هذا الحديث ضعيف لكن هناك أحاديث أخرى صحيحة في هذا الباب ولهذا ينبغي على من يعني تكلم على بعض الأحاديث سواء في درس أو في كتاب أن يبين إذا ذكر مثلا هذا حديث ضعيف هذا هو الأصل الذي كان عليه علماؤنا وإن كان بعض المؤلفين اليوم ربما من طلبة العلم قد يهملون هذا الأمر العلماء كانوا إذا ذكر يقول هذا حديث ضعيف ويغني عنه كذا وكذا الحديث الصحيح أن يذكر بعده الحديث الصحيح لكن إذا كان بعض ربما يكتب هذا حديث ضعيف وتهلق فهنا لا يكفي أن يكون هذا الحديث ضعيف لأنه قد يصح من طريق الأخرى قد يكون صحيحاً في كتاب آخر يعني من غير هذا اللطف ومن غير هذه الإسناد فإذا صح من طريق أخرى فحينئذ يكون العمل مشروعاً نعم حسناً بالدعوة قلت مع الملائة الإسمائية قلت بالدعوة بالصيام نعم قلت صيام تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام نحن لا نتكلم عن الخمسه عشرين على يوم واحد فقط شعبان ما يصوم شهر شعبان يخلي حتى يوم نصف شعبان يصوم واحد فقط يقول لك نصوم يوم نصف شعبان فقط منقوم هذه الليله يعني هو يعتقد بأنه الصيام في النصف من شعبان يعني هذا يعني مرغب فيه شرعا لأنه ورد حديث ضعيف في هذا هو يعتقد بأنه الصيام هذا خاص بالنصف من شعبان وقيام تلك الليلة فقط لكن صيام النصف من شعبان هذا ثابت عند النبي عليه الصلاة صيام اكثر شعبان كان عليه الصلاه والسلام كما قال تعالى الله عنها كان عليه الصلاه والسلام يصوم شعبان كله وفي روايه يصوم شعبان الا قليلا كان عليه الصلاه والسلام يكثر من الصيام في شهر شعبان كان يكثر من الصيام لكن تخصيص هذا اليوم اليوم الخامس عشر فقط من شهر شعبان بالصيام هذا هو البدعه الانسان يخصص يوم واحد فقط يعتقد بأنه أفضل سائر الأيام. أما إذا كان يصوم يعني عادي على أنه يعني نساء الأيام، هنا لا شك أنه مشروع أحد. الله تعالى. يعني, يعني هذه تحتاج إلى شيء من التفسير بأنه منظر فقط هل ال يعني الداعي هل تضرب؟ من عدم إكمال هذه المعاملة أم لم يتضرر يعني يرجع أيضا إلى الضرر لأنه أحيانا ربما يكون يدفع مال من أجل مثل الدخول إلى السوق ثم يأتي رجل فيخرجه من السوق ثم لا يشتري منه لا شك أنه تضرر بدفع المال أولا وبتعطيل البيع وتأخير البيع حينئذ يجوز له أن يأخذ المقابل. اما اذا كان لا يتضرر فمثل هذه الحاله لابد ان يرد هذا المنكر من حكم وضع المصحف في الارض اثناء سجود التلاوه هو ليس هناك ما يدل على التحريم لكن من باب الاحترام لكتاب الله عز وجل ان لا يوضع المصحف على الارض احتراما من كتاب الله سبحانه وتعالى لا يوضع المصحف على الأرض لكن لا نقول لمن وضع المصحف على الأرض إنك قد أهنت المصحف ووقعت في الإثم لا لكن من باب التكريم لا يوضع في المصحف على الأرض نعم كذلك الدعاء بعد صلاة الفريضه الدعاء مشروع الدعاء مشروع الأصل في الدعاء مشروع فإذا كان بعد الصلاة الفريضه من غير التزام به فهو مشروع اما اذا كان يلتزم بالدعاء لنقل في تقدم في تعريف الدعاء ملتزم بها بطريقه ان يلتزم بعد كل صلاه فريضه يعني يرفع يديه ويدعو بعد كل صلاه هذه يلتزم بهذا الدعاء وكانه جزء من الصلاه هذا هو الذي قال فيه العلماء انه دعى قالوا هذا الذي قال فيه دعى قال الذي يلتزم بعد كل صلاه فريضه يرفع يديه ويدعو كل صلاة قالوا هذا الالتزام بهذا الفعل هذا هو البداء أما إذا كان يدعو أحيانا فلا مانع من ذلك والله تعالى أعلم سبحانك اللهم بحمدك اشهدوا أن لا إله إلا أنت استفى وكروتو السلام عليكم